يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهوا له بالقول كجهل بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون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 يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نسا ونساء من نساء ان عسى ان يكون خيرا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ اسْمُ الْفُسُوقِ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ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 إن أكرمكم عند الله أتقيكم إن الله عليم خبير قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم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 وقفوا القرآن المجيد